يا دعوتي, يا دعوتي لا تخضعي للقيد او قهر العبيد ولتقدمي ولتقدمي ولتسحقي اعوان شيطان مريض الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى اله واصحابه اجمعين أما بعد عمر اصحاب سبيتين الذين رضى الله عنه يس شوقي الجل اواغاسته صلى الله عليه وسلم اسعدوا جنوك انيل اطل على علينا رجل شديد بياض الثياب شديد السواد الشعر جينيت اذوا كنواچ انيلا چوچي كوتا كلدا قحب رتلغي بوغيو لاچير الرسولچين جيندر سوهني گياسته هوساچير سفرال داو كونچياسو مثال هي سوغي بوگ انچيلر باتسابريت إلغي واتساب لوو كانيلا چينغي الله عليه وسلم اوارا گستان دي ويت نعودو چانيله يا محمد بن aqbirni anil islami duca dida islamaslu biće Tengi awaraga sallallahu alaihi wasallam ustabiču nigu islam bugila duca shahadat bići, kakba igi, kakvi igi, zakahatli igi, haqani hajhabi igi Tengi gos abu lugu ya muhammad sadakta munu vid unkanila Tengi gos abu lugu ya muhammad aqbirni anil iman duca dida biće iman šibžu Awara gas awlu sallallahu alayhi wa sallam imam bugilamun Allah hasta bozi Allah hasta imal hayesu malaik zabazda imal hayesu ta khasda imal hayesu awara gazabazda imal haye qiyam as qoyalda imal haye wa Allah as qadaralda imal haye singe es awlugu sadaq tamunitu khanil la na qogogosi qulugu akhbirni ihsan ihsan shiwa al bitstila awara gas sallallahu alayhi wa sallam ihsan bugila ان تعبد الله كانك تراه ودتس الله سيغليها بيد ود الله ويخلو عديد فان لم تكن تراه فانه يراك ود الله ويجني هيستمون ويخليل سينغوس ابوني لا صدق تمونيت اونجين ابو هوما اصحاب اولو تشينغي جل عجائب ثاني الغسطاسه هي قزغي نقولك ان الغوتش ياسه هي قم بتراياسي مونيت لوكينغي اولو كان الوصا خذغي نقولك سينغوس قيام مسق قكيد دل تشولين اورگاس صلی الله علیه وسلم دود عن گیدیم حوالین ابو چنگوسی قلوگو <تصفيق> اشو علامه تشال اورگاس بیسنغوس صلی الله علیه وسلم مسکن طول حچروق ار حدید الهدین العدام از دل دودری خلیل دل عخبی هدینل چایخه جندت سچ احچ احیار زرا للعدام افن خان جندرو گاسپادین ہیو حوالین ابو سيد عمر اسحابات ااول او رضي الله عنه يس او تش وقن اخذ جنس اورغاستي قني صلى الله عليه وسلم هذا شيبن اب اورغاستي جنس الله عليه وسلم هذا وجن جبرائيل اوخا نوجد نجد مش زيواج جبرائيل اسيق قرب ايمان شيبن اب اورغ الله عليه وسلم ايمانه شو انت الله است ايمثي اورك زبزدا اخذ ملائك زبزدا قيامس وا الله حسب القدر له خيره وشرره ليت او امنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خيره وشره لك أبوك قدر الله ايمن فللجين خيره وشرره هيك أهب قهب قدرك شبك امين الله تعالى قدعنا والله سبحانه ابو ليت الله جبيت نقهب اكثر بالايمان ركن قضاء قدر, جي قدر جي الله في القرآن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم الله سيلا نجد تأدبهم فرسهم هبون بغي لك كفور العدم الضدان درقهم رغبا وهو كره لكم هب نجي بوت خوارب جوب بغين أولوك الله سيبوت لكم وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم تقول الله سيلا نجد تجري خنبيه للا كي بجو لا جان ابنوجي تيجي بوكون وعسى ان تحب شيئا وهو شر لكم موجي سوجبوت لذبح لله هي جانب جان ابنوجي والله يعلم وانتم لا تعلمون الله استسهل موجود الحوارله ولن يكون العبد مؤمنا حتى يؤمن بقضاء الله وقدره و ي مؤمنون ابو نوجي حقيقي ومؤمن وتشنوقن لله سو قضاء قدر... وقدر الدي ايمان تيزن خيره وشرره شيك ابو كهب الله سو قدر أب. هو ان ابو كه ابو أب. فمال ايمان بالقضاء والقدر قدر الدي ماشي هي شيرن ابو تقسي قزه وما هي انواع القدر قدره به الطيب بهل شال وما صفات المؤمن بقضاء الله وقدره الله حسن قدر الايمان هو المؤمن وشيء صفات وما اثر الايمان بالقضاء والقدر هب, قدر إيمان هب قضاء قدر الايمان يتسون هل ده سنتي بيبقى اثر هب شيء قضاء ابن ابو الجوجي لما تصلى حكم ابن ابو قدر ابن هو التقدير الله حسن يتسي قرب قرقعي. الله حس حق الله اسنيتلي قرا قاي قايغي هاج بجل القضاء والقدر ابن هدي قدر قال ده ايمان شين ابو جو اش المعنى بوغيلا بعلم الله الازلي القديم نيتتس ايمان حي نيترا كرا كلاشن بوجي الله حس سبي غيسب علم يلد والايمان بمشيئه الله النافذه وقدرته الشامله هيدينغو نيتتس ايمان الله حس جيندي بوت ترابغو بوت الله حس روت يلدغي خا هيدينغو سوند ايجو جيم خدو غرم الله حس القدره الاجي نيتتس ايمان بوغيلا قدا قدرين اولجولا نيتتس ايمان وينبغي ان نعلم هابوغ نيتتس هاس كلتي مدن سوتس شيك ان بيتش شاس خدو بيتش ناس هوغتلي وينبغي ان نعلم ان مراتب الايمان بالقضاء والقدر اربع قضاء قد... قدر اشو أصل... مثلته هل ده ايمان هي الدرجه الاولى ان عقوبتي هي ابو العلم علم الايمان هي سكولن ثلاثه والكتابه ققايت ايمان هي سكولن ثلاثه والمشيئه رتت ايمان هي سكولن ثلاثه والايجاد بوك انقبا قسن شو بوك ان هيت هيت ايمان العلم اتصبيس انؤمن بثلاث إيمان هسكولا بعلم الله سبحانه وتعالى بالأشياء قبل كونها الله است جندتسا چوجو بيجيلدت سبي حق <تصفيق> ابجو حال بوكانين ابو نتلتسا غلطا الله اس اول قران دليل وما يعذب عن ربك ممثقال ذره دربيت ارها نستسديل باختن خود اوريللا مثقال ذره عن سبيتين اي الله <سؤال> حسبك نغول حليله هي بوغني علم و الله رسول علم اي ابيزم الكتاب قيقعي هلت كي بوغني سبحانه كتب ما بعلمه القديم نيت كينا غريجلدي الله حسب جيندر كو سبك راب علم يا في لوح المحفوظ ابو رب لوح المحفوظه ده الله الله شيء دليل ما أصاب من مصيبه في الارض نوجدك ادي باتج رب الله تيل رات قالدا كلنا رات فيتچكون ولا في انفسكم هيدن نجر نفس ادي باتج رب الله اون تبوك تحمل رو تقل عدم خيبوك في كتاب من قبل ان نبرئها جين ديت صحبي جلال ده جين دا اسك ابوغي بلوح محفوظ اقرب قرون ين الله اس قران ده ان ذلك على الله يسير هب ديت ادي عن الله اس كتكت بها يبجوغيلا و سبع ابيز المشيئه الله اس بوتي هل كنتت ايمان قليلا بان ما شاءت الله شامله هب الله اس بوتي خر على قد شرابوغو فما من حركه ولا سكون في الأرض ولا في السماء إلا بما شئاته رات قلت بوكا زبالاز دبوكا جيب شرول بجيب شراب بجيب شراب بجيب هبوغي لا الله سي بوتخن بوك ونبجو الله سي أولوغو وما تشعونا إلا أن يشاء الله نوجه يبوتخوا لا ديلات أدعانو الله سي بوتخن غروني انقابيز إمان تسخوزوغي الإجادو هج إباق الله سنجو بوك انحبي نتلت الله سي بيجو ليل دلات. Alla has şey. has has has has hasdi go Dala jna shal seeing Commons o Jincción it seakhinab Lucar cuarto 偶像 ala ha sī 18 mû gil告诉 u ceps anyzoon ala ha siotka mw gil gene reiskweasa amal haizi anyzoon favol ala ha sī gitu seongwave ala ha sī jeعل go au ensej College ha3 acabu gu mėk qhab nearlyのは ĕtaadam azul Allah'a sqarab qayqa'i bat'i abžo bugu Haqab insana s'habu li bugeb amal Allah'u da raziavu gishin abu rabžo bat'i abu La yajuzu li ahadin Behu lari la cuhunigi čiasi An yahtadja bi qadarillahi alama yartakibuhu min ma'asiyah Jinditza habu li bugeb Asilhi atli chujatun bačine Allah'a s'u qadarin aiz behu lari la وقد اورد تبارك وتعالى ذلك في كتابه ورد عليهم الله اسنت لهم قرانا بي ثنغيلدلا هدينا ادم ات ابو لبقربكوت الله اس هلدا داندي ردغي حبولجيلك دينن الله اس اولغو سيقول الذين اشركوا هل شرك ابو لبول العدم از ابيج بوغو لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء الله حسب تموك ان جندت حبلر ان الشيك جندر اميناتكي حبلر ان الشيك جندت حرام كي حبلر ان الحرم هبولجو انشي الله اساولجو كذلك هزب رب هبر عيد الهب هرسو بوغيلد هزبخه كذلك كذب الذين من قبلهم اذ ذات في سيروك ارادماس كي هدينن بيچونك ان الهرس كي دينن هب الله اس قرب قدر بوغين ابوخه الله اس اولو تشي قل هجاز عبد هل عندكم من علم نجير بغيشتل نجير تلحاليشتل الله هاسي هي بطخم فتخرجوه لنا بيتشتل جنده الله هاسي بطخم بغيشتل هبه دين علم نجيق بغتاني باكيزابي دين جنده التابع إنتا التبعون إلا وان دوتس أبي محمد هنا لالچهازد نجروغيل دين راق اللي كربجوال دين نقريتلوني روغيل عدم وإن أنتم إلا تخروسون نشجروجي لحرسي بيثنو قادمالين أبون هيدينامدل نتلات حوليق مناعش نتلات حجاباتش نهولاريلا هيد الله حسول قدربوغين أبون إن على العبد المؤمن حقا أن ينفذ أوامر الله الله حسول الله غصتا مؤمن أو تيست الله حسول الله حبو رب كينابني أمره هيد عبازا بيزي وأن يجتانب نواهيه الله حس نقق الله سنق قنشي وليس المطلوب أن يبحث عن كنه مشيئة الله وعلمه نتت ادهونج الى الله حس الله سي بوت ترفشيب Allah has uqadar shib, heil txadur raqini, heil txadur raqini, heil txadur txekheze, heil txadur qishiji zi Shai, shai guru nehebgu gil Allah has uqadur asa baqchara baskotli xa, wala vasilata ilaihi Kida ane txadur gwaan, xadur tlananegi, ne txadur gulari ila Wa uqooluna mahdudatun, Allah has uqadur gila aqlo xa, jindir ulqala bich arab Ne txar aqlo xadur Allah has uqadar aldgi, الله حس الشيخ القدين بطنن ابو الراد كي دعن نتخدر كي رن الله حس نتي ديلات اذهبون هيك الى التخشن ابون بل الله حس نتي دا امره بون نق قامرغن الله حس نتي خا هيك خدر كلن الله الله عنه يسا واسل القدر قدرن ابو لبجو هب سر الله تعالى في خلقه الله حس خلق الله صباح تشره لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل هب قدر الله الله سوكيز هاويتش إلا جندق أسق وعنوغ وملايكي جندق خلقات القويت أروا أوارك والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخزلان هل دجر النيت غاريت لي هب قدر اني تركيه هبوغي لا نيت قسل قينس وترتشين بنو وفي الحديث حديث بتنيغو تقرا الاوراق صلى الله عليه وسلم اني لا جندت ادوكون عدم روق اني لا قدره سبيتني تينغ اورغس اني صلى الله عليه وسلم تينغ بقن ما لكم تضربون كتاب الله بعده ببعض ما يتسول شي لل الله الله الرسول القران ستاتعلي تشاس ادين استلباتشن باتشن تشاس ادين استلباتشن بهذا هلك من كان قبلكم هل هلدون دله وجه سيرك عدم الهلاك عين الاول او او رسول الله عليه والسلام بتون ديل قدار شو الله عليه والسلام قول شعي واما انواع الاقدار هان شي هيك قدار اصل طيبابن ابو ندله عالم زبث بيت طول بوجيل دله سبق وبطياب طيباله قدرن لا قدره على دفعه او رده Insa nasda jeb naq kečan bajar ula reb kadaar. Hed kinaan heb, heb bugele ničeču ruk bugele bi ab, tavi atasul Allahasih helo kanoon, zakon. Misal atle Allahasih netle jeb rizq bugele, Allahasih netle jeb bilh kizanut ula ajal bugele, Hed ingo Allahasih netle jeb sifat surat alt ijar, hab, ula jeb bugele, Hed ingo Allahasih netle jeb 4,5 metrom, 4,5 metrom, Hed الله أسألو القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والشمس تجري لمستقرن لها باق لا الله أسا جيند بيخيز هبو رب نوخ أسا جيب تسبي كيچ أغن جيب ناقه كيچ أغن جيب ميخه كيچ أغن ذلك تقدير العزيز العلم هبو گلدلت أديو عنه الله أسا قرب قدار هلثي بيخيز هبو رب نوخ هب نتلداخي شزيزيك لارو سيجي الله أسألو كل نفس دائقة الموت شباب نفسه لا يوجد نفسه لا يوجد نفسه هبه ينتهيه نقشه الله يقول لا يصاب من مصيبت في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها نجير كرب رأت لالتبقى نجير نفسه تبقى الله يقول لك الله يقول لك لوح يجلال لجنتهي لحظهي محفوظه أقوارب كورونيان لذلك الله يقول إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء الله استل رزقي اذهبوا للجن ديغوبط لا تشيا سيارات سيكو طولا ويقدره هينجو الله استبجر للجن ديغوبط لا رزق ذهبون هيديني تقبوجو نقول نقازي هينجو اولوك الله هست. اذا جاء اجلهم هل عدم الاجل ادي باجو خدوا خزمون خدوا لا يستخرون ساعه ولا يستقدمون هيد بجر الله الساعه حق نقبقون ساعه Hibu gil deli insana sta jibnaq feču qadar Wa minhazah hedin ti dal dila Haleh hab taipa qadar asul la yuhasabu alayhi l'abdu Habju yasliju ulo deli Allah hasa lagasul hesab habu lari la Shai baq hadins paqara, shai hadin guru ni Allah hasa lagas tihku la shai guru ni hagab lagasul qa heč ili Amma qadar asul ki i abileb نوعون لا قدرة للعمد على الغائه لا غاستا هيدنغو جيب ناقشان جيب باتسن باجارو لارب ولكن كينغو هستا باجارو للا هب بها هبون هب بيت ونسبو سن هبون هيد غورتوني للا الغرائزو نتلل إنسانا سو شهوات والصحبتو هدوه الماثي والبيعاتو نتللت جاني عمرو باك والوراثه هيدينو ايشو هيدين جلخه هيب دلني كده بجارول لا نقطا بجارولاريلا بيت عرب قاعده اصحاب بجارول لا كينا فالغريزه لا يمكن الغائها نكله الله اصلا بجب شهوات نكله ده ولم نؤمر بذلك هيب نقبقن الله امره هونهج انكله ده كيينو نكله ده الله اصلا بجب شهوات حلال لو حل اوراقس حدیث الاول اوصلی الله علیه وسلم نوجدی نوجرگو اهل قزلد اسق اورگلوق نوجت سراحت بوسنی هیچ قتین نوجی کلی بوگین ابو بجارلوگشت نتله داو هیچ زہبو حرام ابن الله سا بجارلوگو هپچو ای ابیج و صحبا لا بد منها حضور هالماشی حضورک ان چرا هیچ ابگیل شی شیگور ننسن جنوگیلا مدنیات طبیعیت ابیت انسان الله اس كي اولوكنت قران الله يا ايها الذين امنوا ونجئ ما سوره العدام اتقوا الله نج الله اسوت لحنقه وكونوا مع الصادقين نجروق ريتو خال شيق العدام غنابون هيدج بجول نكت خيزان كيشو شي حضوركم كيتشكون شيق شي حضورهم عفوا كون هادين قوه البيئه التي يولد فيها الانسان انسان جنى هو ربك الله اسو قدر تو كيشات طاول او انسان است باجرول شق واس بطیرا طق حجره اون او چیاست باجرول لا نتلس سب 700 سموک انا نس کو چی جن سچار او چی اسو جن ده تاب قبول حوالی شنان عالم چی است اسک اون خد عالم چی است ابولا تدگی الله هستی هو تو چی شو انگ ابون غستا امره بول منادله هب دت سکشلی هبول بو کرا که شبرت قیتون کیک ابرت لگان هب گیلن کدا باجرول لا نوعون للعبد القدرة على دفعها وردها استجيب جيب ناقجان بجاروليب فهي أقدار متصيلتون بالأعمال الاختيارية هبوغي الله سبحارب قدرخا انسان سا جين ديرغو اختيار الله سنحبوليب عمالاستا جيب خور خارب مثال السلات والسيام كاك باي؟ أل كوي نكتك باي زي كاك باي تيزي وطلانيك اكوجه ريخاني كوچ كون تيزي الله حس هب كك باناني قال كوناني نتيقري قليل باچ كون تاناني كوچ كون تاناني نتي الله حس يفقه مناهكي قليل وكذا هيدينغو يدخل في ذلك هب تيبال رد الاقدار بالاقدار شو الله اس نتيق قر القدر شوغي قدر الله نتي سا نقيچوي Hè bu gil Allah hasil qadar. Boz ki bozu nitil Allah hasil, hasil ugele, qadar u gila. Nitlet sa raq qey qadar, naq joal u gila, qanazgi qanan. qadar, on te u Allah hasil qadar. Nitlet staru gil ha bun, sahtli Allah hasil qadar. اوراق اساولك صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وبشاو اولا ارايت ادويه نتداوى بها ورقى نسترق بها اترد من قدر الله شيئا جند ساولك درابي جند قران ساول هل فناول درايغي حيث الله سو نقش عليك تيلا اوراق الله عليه وسلم هي من قدر الله هي بوغيلا الله سو قدار هي بوغيلا نقش عليك و منها وهذا النوع هل حبس حب ابيز الثيفا بغلدله مثل الله, هي الله اس قيام اس قوات لتجذب ابو الله اس اسكو شنو خذ سؤال اعطيتك الفعل وعدم الفعل الله اس اجيني تدا جندت استوي اختياركم قناه قدرهكم استوي حبجو حبيزكي حبيچ كون تجزي دوتس اسلي شيء هبو رب دوتس للي شيء حبيچ هينا هي قلد لله اس حاصل حقا Hebe itži anu, qadar ašu sa gutaj pa. Hanči, hebe qadar aši nilica iman shole mu'min al či yasul, ki dina sifat haldele ruk i nekolel. Počeji sifat hu go, al imanu billa. Allah has ta borži. Va asma ihi Allah hasu ca razdagi Allah hasu čančarugan on. Niti Allah hasu učarugan on. Niti Allah hasu učarugan on. Niti tala Allah Allah sultarala, ima ljudi vallaski imeru, avaraga sultarala, alayhi wa sallam, hadis halda, avaraga sa, Allah s tihari baliuk, bait aahan Allah dila jindi suda, haru lila, durbetsin ala, dutsa, jindi qit ojh halda, rešta arabe, heddingu, dutsa, durgu, awara, zabaazda, maslera, heddingu, maslizgi, masliju, dutsa, baxču, tara ljudi vallada, dutsa, Ha Haag, Allah sain, enta dbicu, Allah sultarala imeru, ima ljudi vallaski, tzikun. هي الله حسلطن تت ايماس الله سيروغل صفات از دگی ايماس كولا الله سبحانه لا شيء امثله ادي الله استري سلب لا في ذاته الله حسلطلا ولا في افعاله الله صبل فيل فيشاتلا ولا في صفاته الله حس صفات ازت كي عالم زبات ما خطر ببالك درك الا شي ب جو كاني گديلا فهو على خلاف ذلك هو الله تي لا درك الي كارب جو يخو عكس دوگن ابوخه هدينا امسور الله تعالى موصف بالكمال الله كامل صفات صورت هلد جند صفات خروگن هل شاب ابيزب الاستعانه بالله ادعنا والله سسند نتتسا كر باه لان الحصى شايغورن دي لا نيت توريال سيالاد اتشي نيتيمو كاهل بوغوبجوالد لا. لا يتم هبتو هناريلا الا بمعوناته. الله صدق وكوم. الله رسول كوميكالاسغورن او ورغاسكي اولو الله عليه وسلم في المؤمن القوي قوته ومؤمن اتشي احب الى الله من المؤمن الضعيف ضعيف مؤمن يا سيدي لا مؤمن يا ساسا الله سي قوته مؤمن جوا طول السند وقت خير علم وقته قت قوته وتولى وفي كل خير هنا سد قلت سي بمؤمن يا اصلا صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك دوت تطقي هبدي لا دوي مخا اسبج بجالدا واستعن بالله ولا تعجز دوت سالله اساسا كل باقين طلب هبدي لا من خلقوت عدوك عدوك شغير البجار لالين أبو وإن أصابتك شيء دوية الشيب بغون نجي كاناني فلا تقول دوصة لو إني فعلت كذا لكان كذا جينت هادينيس هاوموك هذه هادينيس بوك إنوك أني أبوخا ولكن قول دوصة أبي قدر الله الله هاست نتلي بيخيز هبو قدر بغو وما شاء فعل جيندك بطا رب هبونا الله هاست فإن لو تفتحو Amala šaitaan, lau anin abu rabužu yahtila šaitaan alu amal, hebrahulila, šaitaan alu nucara ahulila, hebrahulila, abu gediila. Hebu go, necetsa iman shes kolju, necetsa, iman adam azda bich ularru. Necetsa, da šibu go negi kusli bač, onxod necetsa, necetsa, necetsa ula ulu inčani kuhinaar Hedin savomu inč ane gudinan tluh inar anila. Halehagabžu nečeca aburab aneseb zamana yašla nečehr Allahas da haqqiqeja borži buk u naru. Neče iman aslu šibnigi khajirgi buk u naru. Šajguro ni nečeca iman sezi kolib an tlabilib rukno jalda raak, raak asla neče borži iman slob heču. Nečeja sikliku u nxadu. Nečeja aracnih ši u قال غريك قنكر الله حسب القدر الله حسب نين ابون غدينغو اد بالله بچون خدوغ نتي داش اسكولا حقبجو الله حسب قدر بوكين شو ادنيت ليك اولغ صل الله عليه وسلم خبت عدل چيچ دول اولغس اولوچين صل الله عليه وسلم يا الله حسب لديل صبر هبيديلك اولوچين اولغ صل الله عليه وسلم نقون جوه هیچ گون اليك عن نق قد جند اسكوس جند بچمون بالا دوت بچنچين ابون سينغ اوراك صلى الله عليه وسلم اتج نقينو وي ادان اولتي يدي له هذا بيش اولا اوراك جل دو تصبوش ديلا سينغ قسوره قر حلوه سينغ اوراك صلى الله عليه وسلم رقيج انو نتبخون بيش اولا اوراك ديلا جنس هذه هذه اب نلت استفاد الجن من حامل ان الى سينغ اوراك اس الله صلى الله عليه الصبر عند صدمه الاولى صبر بجلت اتسيسبات قد قرات حولو خدو حولو صبر غريلا Bala tada čaraj tlhavlil sabru. Jindir govaz Ibrahima hon khodu. Avaraga sallallahu alaihi wa sallam kutakal udu lugu. Čingi awaraga sallahu lugu, ya Ibrahima dila rakibu hulugil dut khodu. Bad isma'o ugi bacinu gila. Kidin godi lala Allah razilu lal Ibrahi jindica sa abu lari lala. Akid bala hačan nigi. چه خاجان استان با قرب عدی هبدیه اول اوا الله علیه و سعده اما نتتس باچ این هب قرب حرام هدینگ نتتس خدمه عبی هری نتتس خدو کارات اس گورد رقیه جلحری هبگ نت شرالدن کولر الله رسول قدارالدا ایمان شنگوت ای ظاهر هب اول ابمر هلدس نت لیکرن روگ این کولر ویتاول قاغوجوخا ختشزیلا چات الله حسل Kvamugil de la, hikje zan on. Haqab jo din aslulatsan ha din joogu. Allahas kvamug ish mishalasli jad ka ditsa kweš haba amal habuni, haqab amal Allahas kvamug ish diye. Kvamug Allahas diye. Shai, Allahas kvach amal di tabu lalh li dal. Ha, Allahas si botu nišh haqab kvamugi, un. Shai, Allahas si botu Hanchi gulči aste iško s kolci in ikla sual, Hibdu tsa habu leh bugeb amalalda, Allah raziya uguš. Allah raziya uguš unaru, kweš abu amalalda. Allah sa gulči aste, kweš amal kukhaan buk una, šajguro Allah uguči večo sebe goši u inšan, Allah Allah sa su ilmu gijih tsebe kara bugo. Allah sa su kara bilmu ialda lhali bugo, Hade ni fulano, insana sačo, čangu, azdargo, sonala s khadub, jinn savo či vijju, hade ni peša amal habize bugu. Hagao či jas habize buge buge buge buge, Allah sa lavuhu, mahfuzal, akkuali buge. Čart guro, Allah gobe amalal da razilu lini abu. Allah razilu lalu kinnab nigi kweš abu da, Allah sa či jasul amal kuha mogiš amal kuha Allah sa si Allah sa si Allah razilu nigiš ha abu amal da, Allah razilu neču ha abu amal awaqa su hadis uk sallallahu alayhi wa sallam ibla su urhu bi insanu qad gudila allah as malaik wituli la ha galchi ast ask uk allah as malaik as amru habuli la bi katbi rizqi gusi rizqi g qaina but dunya su urqo kili na rizqi buchi ukino g anoxa wa shaqiun aw sa'id talih bu gish talih qas harish bu na su gusi ajal g qai chanson ba li ki dal abun gusta janbi ruhti pui an hebi qal allah as usukina qadar qalugu El he dinamuku jobugo Allah has qadar qamug jindiyan abi insana suhujaguro Allah has neclee ihtiyatumu hebugo qadar adhul khazadi naswatsa het necletsa atchun qalgit eskola Radlari anšan buk inne, ongu qaida da Allah has, iman tuhu, adam alu, niti luk inne. Allah has niti lhezda saariagi. Hina abnigi meq ikki Allah sa, Allah has niti lhe, kina abnigi muhamadil, umatgi čo nagi niti lhecsa bić haralda, raaj aralda, amal habijze, Allah has niti tawfiq lagi. Wasalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakum Allah wa khairan. Allah razi lhagi iinaaku